الحمد لله الذي لهما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الوفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بل ورب لا تأتينك عالم الغيب لا يعذبهم فقال ضرب في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر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 خلق جدير أفترى على الله كذبا أنبه جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْنَكُسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ وَرُزْقَتْ عَلَيْهِمْ كِسَفَةٌ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ولن قد آتينا داود منا فظلين جبال أوي بماه وطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعمل وصالحا إني بما تعملون بصير وليس ليمان في رواحها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عن القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نضقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب وتمافيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما على موته إلا فالتابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبب في مسكنهم آية جنتان عيمين وشمال كنوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتيهم جنتين, جنتين ذوات أكل ذوات أكل إن خمطي وأثني وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرآن التي باركنا فيها قرآ ظاهرة وقدرنا فيها السير سير فيها ليالي وأيام آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق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 فَكَذَّبُوا رسلي فكيف كان نكير قُلْ إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لِلَّهِ مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شَدِيدٍ قُلْ مَا سألتكم من أَجْرٍ فَهُوَ لكم مِنْ أجري إلا على الله وهو على كل شيء إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن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 مريب